الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه لكم الماده, لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه وهم جلوس يتذاكرون قال ما تذكرون قالوا نذكر الساعة قال أما وإنكم لن تروها رسول صلى عليه وسلم على جلوس لن قبلها خرج تذكرون نذكر تروا حتى وهم وإنكم عشر آيات فذكر عليه فذكر آيات الصلاة و ا ا الدخان والدابة والدجان ل ل ونزول س عيسى م و ث ل ا ث ة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وياجوج و م أ ج و ج والنار التي تحشر الناس من اليمن إ ل ى أ ر ض المحشر ان ه ن ا ك علامات أ ر ض ي ة وعلامات ع ل و ي ة العلامات ا ل أ ر ض ي ة ت ب د أ بالدجال و تنتهي بنزول ق ب عيسى عليه السلام و فيها تاجوج و م أ ج و ج هذه مع بعض م ت ز ا م ن ة و معه خروج المهد يخرج الدجال نسال الله السلامه والعافيه ف ن و ذلك ل أ ن الله منذ خلق آ د م لم يخلق خلقا من البشر أ ش د ف د ة من الدجال الا وانذر امته الدجال ينزل عيسى عليه السلام و نزوله حق, نزول عيسى حق في القران و بالسنه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 وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إ ل ي ه وكان الله عزيزا حكيما ينزل عيسى عليه السلام وقد وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ب أ ن ه أ د د فيه سمره ل ك ن ا صافة سمرة سمر قريبه إ ل ى ا ل ح م ر ة عيسى نزوله هو عقيده ة الا وليست عقده ينزل عيسى و ا ل ط ا ئ ف ة ا ل م ن ص و ر ة قائمه والجهاد على أ ه ب ه والقتال ا ل م س ت ب ر و ا ل م ل ح م د ا ئ ر ة والدماء مسفوكه ة ينزل عيسى ي ل ع السلام و المهد يرص ا ل ف و في القتال ثم عيسى عليه السلام يقتل الدجال مع قتله ل د ج ا فيظهر ف ت ن ة ع ظ ي م ة حتى إ ذ ا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق ف إ ذ ا هي ش ا خ ص ة أ ب ص ا ر الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ظالمين يَسُرُ ل ان, أن تقدم, تقدم لكم علامات الساعه الكبرى ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد, محمد سيد, سيد حاج, حاج. الحمد لله الذي كان بعباده خبيراً بصيراً لله تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن أ ر ا د أ ن يذكر أ و أ ر ا د شكورا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات و ا ل أ ر ض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا لك الحمد والنعماء والملك ربنا ولا شيء أ ع ل ى منك مجدا و أ م ج د مليك على عرش السماء مهيمن لعزته ت ع ن الوجوه وتسجد فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد ومن لم تنازعه الخلائق ملكه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 مما لا شك فيه أ ن ا نعيش عصر الطغيان المادي و ا ل إ ن س ا ن ا ل آ ل ة و ا ل ح ي ا ة الروتين التي غابت فيها أ ش و ا ق الروح وعاش الناس يؤمنون بالمحسوسات و ي أ ل ف و ن المشاهدات من ا ل أ م و ر والله عز وجل جعل أعلى رتب الإيمان جعل اعلى ل إ ي م ا ن ج أ ع ل رتب ا ل إ ي م ا ن الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون ا ل ص ل ا ة ومما رزقناهم ينفقون ومن ا ل إ ي م ا ن بالغيب الملف الذي فتحناه ا ل ج م ع ة ا ل م ا ض ي ة الحديث عن بعض مقدمات يوم ا ل ق ي ا م ة ومن ذلك الحديث عن أ ش ر ا ق ه ا و إ ن الحديث عن أ ش ر ا ق ا ل س ا ع ة ولاسيما علاماتها و أ ش ر ا ق ه ا الكبرى يعتبر من الغيب الذي من مكان لا أحده للمؤمن أ ن يتعامل في قضايا الغيب إ ل ا مع الخبر الصادق إ م ا من كتاب و إ م ا من س ن ة و إ ن أ خ ب ا ر الاحاد التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضايا الغيب نؤمن بها ونصدقها ونعتقدها ومن لم يفعل ذلك كان على شفاه لك إ ن قضايا الغيب والحديث عن ا ل ج ن ة وعن النار وعن الصراط وعن الحشر وعن الميزان وعن ا ل أ ه و ا ل م ف ر د ة أ و مفردات ينبغي أ ن نستدعيها إ ل ى واقعنا و أ ن نتحدث عنها كثيرا ف إ ن ه ا تهذب النفس وتقود ا ل إ ن س ا ن نحو المعالي ولا شك أ ن فيها من ا ل ت ر ب ي ة و ا ل ت ز ك ي ة والتقويم وتصحيح ا ل م س ي ر ة وضبط السلوك وربط ا ل إ ن س ا ن ب ا ل آ خ ر ة أن ل ا يفعل شيء يحاسب عليه يوم ا ل ق ي ا م ة و إ ن المؤمن إ ذ ا تعامل مع ا ل ح ي ا ة ينظر إ ل ي ه ا بميزان ا ل ح س ن ة و ا ل س ي ئ ة فما من عمل تعمله إ ل ا هو في ميزان الحسنات أ و في ميزان السيئات والمؤمن يستنكف أ ن ي أ ت ي يوم ا ل ق ي ا م ة يوم الحساب وفي صحيفته سيئات ولذلك ب د أ ن ا حديثا ينبغي أ ن نعيد إ ل ى أ ن ف س ن ا مفردات ا ل آ خ ر ة بدلا من أ ن نتحدث و أ ن يكون الحديث عن كل ما هو مشاهد و ا ل إ ي م ا ن بكل ما هو محسوس ا ل إ ي م ا ن بالغيب هو التصديق ولذلك ه ومن أ ع ل ى درجات ا ل إ ي م ا ن أ م ا ا ل إ ي م ا ن بالمشاهدات وبالمحسوسات وبالمالوفات التي حولنا يحسنه كل الناس ف أ ن ت تؤمن أ ن في السودان نيل يشق السودان من جنوبه إ ل ى شماله ل أ ن ك تراه و ت ع ر ف وتؤمن بما ترى أ م ا أ ن تؤمن بما أ خ ب ر ا ل ق ر آ ن أ و ا ل س ن ة عن بعض ا ل أ خ ب ا ر ومن هذه ا ل أ خ ب ا ر أ خ ب ا ر ا ل س ا ع ة ولقد كانت ت أ خ ذ حيزا في د ا ئ ر ة اهتمامات ا ل ص ح ا ب ة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على أ ص ح ا ب ه وهم جلوس يتذاكرون قال ما تذكرون قالوا نذكر ا ل س ا ع الساعة في حديث ح ز ي ف ة ا بن أ س ي د الغفاري وقد أ خ ر ج ه ا ل إ م ا م مسلم في الصحيح قال أ م ا و إ ن ك م لن تروها حتى تروا قبلها عشر آ ي ا ت فذكر عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الدخان و ا ل د ا ب ة والدجال ونزول عيسى و ث ل ا ث ة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف ب ج ز ي ر ة العرب و ي أ ج و ج وماجوج والنار التي تحشر الناس من اليمن إ ل ى ارض المحشر رواه مسلم وفي هذا الحديث تحدث عليه الصلاه والسلام عن علامات ا ل س ا ع ة الكبرى وهذه العلامات ورد عند الطبراني في معجمه قوله صلى الله عليه وسلم و إ ن ه ا كخرزات في سلك انقطع ثم تتابعت ف إ ن ه ا ما ظهرت ع ل ا م ة إ ل ا وصاحبتها على أ ث ر ه ا أ ي بعدها م ب ا ش ر ة و إ ن علامات ا ل س ا ع ة العشر الكبرى إ ذ ا ظهرت و ا ح د ة ف إ ن البقيه سوف تتابع ت وسوف تظهر هذه العلامات ترتيبها وقف أ ه ل العلم كثيرا عند ترتيب هذه العلامات ولكن الصواب أ ن هنالك علامات أ ر ض ي ة وعلامات ع ل و ي ة العلامات ا ل أ ر ض ي ة ت ب د أ بالدجال وتنتهي بقتله بنزول عيسى عليه السلام وتنتهي بموت عيسى عليه السلام وفيها ي أ ج و ج وماجوج هذه مع بعض م ت ز ا م ن ة ومعهم خروج المهد و أ م ا العلامات ا ل ع ل و ي ة فهي التي تؤذن بتغير في السماوات وهذه فيها ا ل د ا ب ة التي تصم الناس وهي وهذا القسم للتمييز بين المؤمنين والمنافقين والكافرين فالدابه من العلامات التي تميز والدخان من العلامات التي تميز وطلوع الشمس من مغربها من العلامات التي تميز وقبل الدخان ثلاث خ ص و ف ا ت ا ل س ا ع ة وشيكه كما أ س ل ف ن ا في الخطبه ا ل م ا ض ي ة و ت ب د أ هذه العلامات ب ك ث ر ة النساء و ب ق ل ة الرجال حتى يكون الرجل قيما على خمسين ا م ر أ ة وفي بعض ا ل ر و ا ا ي ت أي م س ؤ وحتى ل و يتبع الرجل أ ر ب ع و ن ا م ر أ ة كل تقول أ ن ك ح ن ي أ ن ا وفي بعض الروايات يقل الرجال ويكثر النساء حتى إ ذ ا مر النساء بنعل رجل فرحن ا بها فاجتمعن ا عليها وقلن ا هذه نعل رجل اجزمن النسوان مركوب الراجل ما ي ل ك و ه سواء كان أ ص ل ا ولا من أ ي ح ا ج ة إ ن شاء الله شبش ب إ ي ط ا ل ي لو الواقع ل ي في الشارع ساكن يفرح و ن ف ر ح يقول ليه نلمني عالراجل عشان كدا حب النسوان يعملوا حسابه ويهتموا بالرجال قبل ما الرجال يكملوا ولعل سبب قله الرجال ك س ر ة الحروب في العصر والتي غالبا ما تستهدف الرجال فيذهب الرجال ضحيتها ويبقى النساء في المجتمعات يبحثن عن الرجال وعند ذلك يخرج الدجال والدجال ن س أ ل الله السلامه والعافيه ف ت ن ة وذلك ل أ ن الله منذ خلق آ د م لم يخلق خلقا من البشر أ ش د ف ت ن ة من الدجال وما من نبي إ ل ا و أ ن ذ ر أ م ت ه الدجال قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ا إ ن نوح وقف في قومه فحذرهم الدجال الدجال هذا من خطورته ما من نبي الا وحذر أ م ت ه الدجال قال وان يخرج الدجال وانا فيكم فانا حجيجه وخصيمه يخرج إ ل ي ه النبي ويتصدى له ويثبت, ويثبت كفره ويبرهن على الحاده واما اذا خرج ولست فيكم فالله خليفتي على كل مسلم وكل مسلم وكل مسلم حجيج عن نفسه يحاج عن نفسه ولذلك نحن في صلواتنا نستعيذ من فتنه الدجال قال الامام السفاريني رحمه الله ينبغي على العلماء أ ن يبزوا أ ح ا د ي ث الدجال في الرجال والنساء و ا ل أ ط ف ا ل ليحذروه وليعلموا فتنته إ ن الدجال ي أ ت ي الرجل وهو مؤمن فيخرج إ ل ي ه الرجل يظن أ ن به إ ي م ا ن ا فيلقي عليه الدجال من الشبهات ما يجعله كافرا أ ع و ذ بالله و إ ن الرجل هذه أ ح ا د ي ث ليخاف على نسائه من الدجال فيربط أ م ه وابنته وزوجه و أ خ ت ه قال وحتى عمته وخالته ب س ا ر ي ة البيت حتى يخاف عليهم الدجال ف إ ذ ا خرجن اليه إ فتنهن الدجال و أ ك ث ر أ ت ب ا ع الدجال من اليهود والعجم والنساء والدجال سمي دجالا ل أ ن الدجل هو الخلط دجل الشيء إ ذ ا خلطه ويقال دجل البعير بالقطران إ ذ ا ما طلاه والطلاء يسمى دجل والدجال يطلي الحق بالباطل وهو مسيح ل أ ن عينه م م س و ح ة فهي ليست بجحراء أ ي ليست في شكل جحر عين الدجال العوراء ليست جحراء ليست في شكل جحر وليست ب ن ا د ئ ة إ ن م ا كعنبه ط ا ف ي ة وهو أ ح م ر قصير شوفوا الوصف د ه يا اخوان والله الرسول عليه السلام ص ل ل ا ا ة و رحيم ا ل أ م ة ر ح م ة يوصف لون الدجال د ه وصف يقول قصير أ ح م ر أفحج كرعينه افحج ت بعيدات من من من النوع كرعينه بعيدات من بعض بعض أ قطط والقطط شعره جيد شعر غرغودي الدجال شعر غرغودي و قصيد و شاب ش الدجال ب ا شاب يدعي الصلاح أ و ل ح ا ج ة ع ا ر ف الناس بحب ا ل أ و ل ي ة ب يقولون أ ن ا ولي الناس كلها ببارو ي ا خ ا ل دجال خليل الدجاجي الصغار ناس قاعد يبارو ن خلي الدجال ج الكبير كان خرج في ا ل أ م ة دجاجي خلي دجاله دجاجي قاعد يحجيها يقول لك حتى حسن سدار كان ج ا ب ه قالو زول بيخوي وبيعالج بالكي ن الناس د ي ك ل ه ا ل ع م ل شيئا ل م ك س ر يقول لك وين في الكريمه كلن مش الكريمه دجاجي بجحجيهم يعني كان جددجال البصح يكون عنده أ ت ب ا ع كثر حسن ف واحد فهم درمان ب ع ا ل ج الناس بيعالجهم بسو بس ثعابين تخش على الدجال ت غ ن ب عنده ثعبان قاعد كبير تجد قولنا أ عيان يقول لك لطيف لا يتحرك ما تخاف يجو الشو... الثعبان يجي حولك ه ش م يشمك يشمك يشمك يرجع ع له ي م يكلمه يقول عنده سكر عنده ضغط عنده قاود يكلمه ب ع ي ا ه عنده عين طوالي يدق بخره ده دجاجيب يعني الدجال اللي ا ص ح ن كان جا والله جهجها الناس جهجها قال هو أ ش ب ه ك م بعبد ا ل ع ز ة ا بن قطن هذا واحد صحابي قال يا شديد ق ل يا رسول الله أ ي ض ر ن ي أ ن الدجال يشبهني قال لا يضرك لكن يشبهني ه ي ع شريك المثل فالدجال بهذه ا ل ه ي ئ ة يدعي أ ن ه ولي صالح ثم يدعي بعد ذلك ا ل ن ب و ة و ا ل ر س ا ل ة ثم يدعي بعد ذلك أ ن ه رب قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو أجل الجبهة أجلى الجبهه و ا ض ح ة وجليه ومع هذا ف إ ن الدجال معه ا ل ج س ا س ة و ا ل ج س ا س ة د ا ب ة ك ث ي ر ة الشعر لا يعرف لها قبو ل م ن د و ر كما وردت في حديث أ ب ي ر ق ي ة تميم الداري في صحيح مسلم وهي تتابع الدجال و ف ت ن ة الدجال أ ن ه يمسح ا ل أ ر ض في أ ر ب ع ي ن يوما فما من ب ل د ة إ ل ا يدخلها إ ل ا م ك ة و ا ل م د ي ن ة ف إ ن على أ ح ر ا س ه ا م ل ا ئ ك ة يحملون سيوفا سلطا يدفعون الدجال و إ ن ا ل م د ي ن ة تنفي خبثها و إ ن م ك ة ت ر ت ج م ا فيها فيخرج إ ل ى الدجال كل منافق من المسلمين الدجال ف ت ن ة ع ظ ي م ة و أ م ر ن ا أ ن نستعيذ بالله عز وجل من هذه ا ل ف ت ن ة من ف ت ن ة الدجال ي أ ت ي الدجال إ خ و ا ن ن ا الناس عنده غرام بل كرامات يعني أ ي ذ و ل يعمل ح ا ج ة خ ا ر ق ة يقول عنده كرامه من الكرامات بكرامات ا ل أ و ل ي ا ء الدجال ي أ ت ي إ ل ى السماء وما بها شيء ص ا ف ي ة يقول أ م ط ر ي ف ت م ط ر بغير سحاب نزلي مطره يقول تنزل طوال المطره والله الناس هنا يقول لك يا زول هوي دولي ما تتكلم فيه والله إ ذ ا نقول السماء ت نزل م ط ر ت نزل ويقول ا ل أ ر ض أ ن ب ت ي فتنبت والله انت جلده خطر كيف يقول ا ل أ ر ض أ ن ب ت ي في الحال البطيخ بياخذ ثلاثه ش ه و ر بمر طوال ي ببطيخ طوالي في ساعته لا ليله ثلاثه اشهر لا زراعه لا مطره ما ا ج ولا المويه ماهناي طوال يطلع يقول ا ل أ ر ض أ ن ب ت ي فتنبت إ ذ ا مشى على ا ل أ ر ض خرج الذهب من باطن ا ل أ ر ض يتبعه كيعاسيب النحل زي خلايا النحل الذهب م ر ق من الوطن برع لا ش ر ك ة م ص ر ي ة ولا ش ر ك ة فرنسيه بامر ق ب ل ا ء الدجال يدخل يده في اليم فيخرج السمك لا سناره ولا ش ب ك ة ويرفعها إ ل ى الشمس فيشويها بضوء الشمس ويعطيك اياها يقول هاك اكل أ ك ل سمك مشهود لا تمشي المطاعم لا تمشي ا ل ن ا ي الدجال ده خطر جدا ولذلك قال ما من نبي إ ل ا وحذر أ م ت ه الدجال الدجال خطر هذه صفات سبحان الله يخرج الدجال من قبل ل ا من ر من م ن ط ق ة يقال لها ي ه و د ي ة إ ص ب ه ا ن في بلاد إ ي ر ا ن وفارس يخرج من هناك الدجال معه سبعون أ ل ف من اليهود عليهم ا ل ط ي ا ل ص ه ثياب الحرب بل أ ن أ ح د ه م يحمل سلاحه مصلي بالذهب سلاحه بالذهب يجو و أ ك ث ر أ ت ب ا ع ه من الترك ومن النساء لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله و إ ن الدجال أ ج ر الله عليه خوارق وذلك ف ت ن ة للناس ولذلك حق أ ن يقال أ ن الدجال ف ت ن ة و ي ب غ ي أ ن يشاع حديث الدجال في الناس أ و ل ا ليقارنوا بين الدجال وبين كثير ممن يستولي على ا ل س ا ح ة ليس بفكر ولا تعليم إ خ و ا ن الدجالين ديا في ا ل س ا ح ة ما يعلموا ناس ق ر آ ن ولا دين ولا بيشرح لهم ف ق ه ولا بيجاوب على أ س ئ ل ة ولا ا ف ق ه ا ولا ع ل م ب ف ت و كلهم م ع ظ م ه البعاد ا ل ن س و ا ن د ا م ا البخرات لا ب ي ع ل م ه ا لا عنده ف ق ه لا عنده كدا بس شغل بتاع ت ج ل والناس يستهويهم هذا ا ل أ م ر ل ل أ س ف الشديد يستهويهم السحر وتتلاعب بعقولهم ا ل أ ه و ا ء الدجال،, الدجال, الدجال يقول للرجل اين أ م ك و أ ي ن أ ب ي ك يقول قد مات. يقول مات كيف بي ولو بعثته لك فينادي على أ م ك وقد مات قبل سنين ف ي ن ا د ي على أبيك وقد م ابوك ت ق ل سنين فيأتي أ ب يمشي إ ل ي ك و ت أ ت ي أ م ك تقول لك يا بني انه ربك فامن به, فأمن به. أمك الماتت ق وقال ل لك ب و توبة لك تجي في كيف؟ م تجي مبلمة تجيك تجيك أبي يبريك ويجيك وأبو الزمان داخل كان بشير رأي كبير يجي يقول لك أولا لك؟ ل يبريك بشير رأي كان ما مجدان إنت دي عليه ا م ن يقول لك د ا ل ص ل ا ة والسلام أما وإنه لا يبعث من لا القبور إلا الله وإنه يبعث في غير أ ن الدجال لا يبعث أ ب ا ك ولا يبعث أ م ك ولكنه ي أ ت ي بقرين أ ب ي ك وبقرين أ م ك أ ش أ ي أ م أ ي بنى ادم ما منكم إ ل ا وقد وكل به قرينه من الجن قرينه قرين قرين أ ب و ك أ ب و ك م ما بدل القرين بطول ش و ي ة ع ن د عمر ما م و ت بيجي في ص و ر ة أ ب و ك في نفس حركاته وهيئته وشكله و ط ر ي ق ة كلامه وسحنته يقول لك يا ولدي د ا ربك إ خ و ا ن الله الدجال ده قال والدجال فشر غائب ينتظر الدجال فشر غائب ينتظر قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و إ ن الدجال يخرج إ ل ي ه فتى م ؤ م ن ي م ت ل ه إ ي م ا ن ا فتى شاب قال لك مؤمن إ ج ل ى الدجال لنخشى الدجال قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقد كتب بعين عينيه بحروف م ت ق ط ع ة كاف وفاء وراء ي ق ر أ ه ا من المؤمنين كل كاتب وغير كاتب ل أ م يخرج من الله الى ا الدجال فوشه ي قال ر أ ه ك ك ابن ت وغير كاتب م من المؤمنين من المؤمنين يخرج إلى الدجال قال ا إلى ل من يخرج فقط مسعود فلما سمعنا حديثه صلى الله عليه وسلم ظنناه انه يكون عمر بن الخطاب يعني ب ص د ل الدجال حيكون عمر بن الخطاب شاب م م ت ل ي ويجي نفس الدجال قال فلما مات عمر ولم يخرج الدجال علمنا انه في اخر امه محمد الشاب ذوي الخسه لسؤاله وين الشاب ذا الان ا ل ح ي ن ه بالدجال ذا دم يارب ذلك لا يعلمه الا رب العباد فئه م ن ط ي ة فئه بلد سبحان الله شيء عجيب يخرج إ ل ى الدجال فيضربه الدجال في ر أ س ه بيده فيشقه جزلتين الدجال يطب و في ر أ س ه كبير اي زول الدجال يطب في ر أ س ه من ش ق ث ن ي ن ثم يقيمه ثانيه يقول له أ ل س ت بربك يا اخي دي فتنه ك ب ي ر ة خلاص فيضرب الشاب فيشقه جزلتين ثم يعيده يقول أ ل س ت بربك يقول ا ل آ ن أ ي ق ن ت أ ن ك الدجال الذي أ خ ب ر ن ا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيريد أ ن ي ص ل ط عليه ث ا ن ي ة فلا يقدر يضرب ثاني ما بتعمل له حاجة بعد له وينفضح أ م ر الدجال هل الدجال حي حي ا ل آ ن أ م أ ن ه يولد أ م ا و إ ن الدجال في ر و ا ي ة تميم الداري هو حي مربوط في ج ز ي ر ة من الجزر بذات الصفات التي أ خ ب ر عنها عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب أ ن ه أ ع و ى وربكم ليس ب أ ع و ى و أ ن ه ناتئ العين كطافية وأن عينه طافيه و أ ن عينه ط ا ف ي ة ك أ ن ه ا ع ن ب ة ليست بجحراء ولا ن ا ت ئ ة وهذا الدجال لا يتزوج ولا يلد عقيم الدجال عقيم ما بنت هذا الدجال عقيم وهو موجود ا ل آ ن وسوف يخرج في يوم من ا ل أ ي ا م لا شك والدجال فشر غ ا ء ا ب ن ينتظر و ف ت ة الدجال يستعصم بها من الاعتصام بالكتاب و ا ل س ن ة والبعد عن البدع ومواطن الخرافه أ ي زول ا ا ببال الدجالين ه ن ا أ ك ي د دجالك امر ب ب ا ر ي م ابعد خلي عقيدتك في الله وصلتك بالله وتوحيدك واعتمادك وتوكلك على الله ي ع ص ب ك ربك من الدجال ثانيا بالدعاء و ا ل ا س ت ع ا د ة بالله ونعوذ بالله من ف ت ن ة المحيا والممات ومن ف ت ن ة المسيح الدجال ثالثا ب ق ر ا ء ة وحفظ العشر ايات ل آ ا ل أ و ل أ و العشر ايات ل آ ا ل أ خ ر ا ل أ و ا خ ر من ص و ر ة الكهف ف إ ن ه ا تعصم من الدجال إ ذ ا حفظتها و ق ر أ ت ه ا على الدجال حفظك الله وصانك بما يصون به عباده وللدجال ج ن ة ونار ناره ج ن ة وجنته نار يقذف المؤمن في نار ت ت أ ج ج يظنها الناس أ ن ه ا نار فإذا, به فاذا بها في ج ن ة و إ ن للدجال نهران م ح ل ما يمش يكون معه نهرين نهر يجري ك أ ن ه ماء يغلي ونهر بارد أ م ا و إ ن ه لو عرض عليك فاشرب من الذي هو, من الذي هو نار ت أ ج ج ف إ ن ه ا ب ا ر د ة وتلك فتنه الدجال والدجال يستمر في ا ل أ ر ض أ ر ب ع ي ن يوما يوم, يوم ك س ن ة ويوم كشهر وبقية ويوم ك أ س ب و ع لثلاثه ايام و ب ق ي ة ا ل أ ي ا م كسائر أ ي ا م ك م ما من م ن ط ق ة إ ل ا ودخلها الدجال تخيل زول في أ ر ب ع ي ن يوم يحوم العالم ق ر ي ة ق ر ي ة وبلد بلد وجه ي خاشيه ا شي ذاته فائقه و إ ل ى الدجال على هذه ا ل ه ي ئ ة ا ل ط ا ئ ف ة ا ل م ن ص و ر ة و ا ل ث ل ة المؤمنه ا ل م ق ا ت ل ة في دمشق عند ا ل س ا م يقاتلون وقد تهيئوا لقتال ا ل د ج ا ل وصده والتصدي له ولكفره ف إ ذ ا هم كذلك ينزل عيسى عليه السلام ونزوله حق نزول عيسى حق ب ا ل ق ر آ ن و ب ا ل س ن ة أ م ا في ا ل ق ر آ ن وقولهم إ ن ا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه يقينا ولكن وما قتلوه يقينا و إ ن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إ ل ا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إ ل ي ه وكان الله عزيزا حكيما وان من اهل الكتاب إ ل ا ليؤمنن ا ل به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا ينزل عيسى عليه السلام وقد وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه ادم ادم فيه سمره ولكنها سمره صافيه قريبه الى الحمره لانه وصف في بعض الروايات كحديث النواس بن سمعان ان به حمره وفي أ ح ا د ي ث أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن ه به أ د م ى يعني س م ر ة ينزل عيسى عليه السلام وهو ربعه مربوع لا بالطويل ولا بالقصير شوف الوصف ذا هو أ ش ب ه ك م ب ع ر و ة ا بن مسعود ا ل ث ق ف الصحابي ع ر و ة ا بن مسعود ب ي ش ب ه ه ا يقولون له ا د شوف عيسى عليه السلام يشوف ع ر و ة ا بن مسعود ص ب ي ط الشعر والدجال جفال الشعر كما جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم جفان الشعر يعني شعره كثيف وخشن الدجال جفان الشعر وعيسى ص ب ط الشعر وفي جسمه ج ع د ة او جعده هو يعني فكر ي مشه ة في ج س م في جسم عيسى عليه السلام و ص ب ط الشعر رجل راى الشعر يعني شعر ه س ب س ب ي ب ي انت اعرف واحد سوداني اللي م د ت قال هو عيسى ب ن مريم اول ح ا ج ة شعر برغوني انت مع عيسى ابعد كده عيسى انت مع عيسى عندنا إن واحد هنا والله واحد اتصل بي قلت ل يا شيخ يا اخي ع ن د ه موقع في ا ل ا ت ر ن ت السوداني ح ا ي ف و ع ن د ه اتباع وبوزع ع و ر ا ق والله البلد فوضى انت عيسى زول عيسى ذاك ابن مريم انت ا م ك منوك انا جوني قلتي الزول د ا ك ا س م ه زكريا ا س م ه زكريا ي و م م ع م و ل س ي م اسمو زكريا م ا ا س م ه عيسى أ م و ولدته بطلت ت شباب جوني امشي سالوه امكي س م أم ي م ن ه أ م ي س م ا ك ا ل ت و ن بطل انت زكريا ا بن ك ا ل ت و ن ولك عيسى ابن مريم ما, ما في ع ل ا ق ة اتخيل ز و ج ا ع ز في السودان ع ن د ه أ د ب ا ع موقع في الانترنت و أ و ر ا ق وزع هاي في السودان <تصفيق> وجاجه الناس ي ا خ ل مردي ياخوانا ن جاجههم ق ا ل أ ن ا عيسى ب ن مريم جاجههم يعني كاجهت ن الجال قالون أ ن ا ولي ما بجاجههم والله غايتو ل ن ا س إ م ا ن ضعيف ل الناس يا、مردي. يا مرأة ي أ ذ ايمانا ع حقيقة خ ي ا ضعيف ا أخي ده ر عيسى عليه السلام سبط الشعر وشعره كثيف قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كانما خرج من ديماس الديماس حمام زيد طالع من الحمام ك أ ن م ا خرج من ديماس حمام كانما خرج من ديماس عليه ل م ة من أ ح س ن اللمم لمه يعني شعره في كتفه ناع م في كتفه كذلك يقول ي واحد من الحيميد يقول عيسى ق ا ش ع ر و في كتفك يا أ خ ي ما بيتطبق عليه ولا وصف ولا وصف لكن أ ن ا ما أ ع ر ف الناس بخلوا الناس زيداتك يا ف ي أ خ ي الزوج الذي يجيبوه يمسكوا يحبسوا يا أ خ ي يقول الناس أ لعيسى ب مريم ش و ا ل ج ر ا ة ولكن عيسى سينزل ولما ضرب ابن مريم مثلا إ ذ ا قومك منه يصدون إ ل ى قوله و إ ن ه لعلم للساعه و ق ر أ ه ا ابن عباس و إ ن ه لعلم ل ل س ا ع ة أ ي ع ل ا م ة من علامات ا ل س ا ع ة نزل عيسى و رسول الله صلى الله عليه و سلم الرائد الذي لا يكذب اهله بين و فصل و أ و ض ح و أ ب ا ن ينزل عيسى عليه السلام يضع يديه على جناحي ملكين ملك بجي ا و ملك بجي ا خت ا بجي ا و إ ي د بجي ا عليه مهرودتان مهروذتان ا ل م ه ر و د ت ا ن ثوبان قد مسهما الزعفران مصبوغان ثوب مصبوغ ما أ ب ي ض ف و صبغه لون من ا ل أ ل و ا ن وكمان مسوا ل ز ع ف ر ا ن قال إ ذ ا طاطا ر أ س ه تحدر منه العرق واذا إ ذ رفعه إ رفع ر أ س ه تحدر منه الجمان ك أ م ث ا ل اللؤلؤ قال وانه ليقتل الكافر بنفسه إ ذ ا تنفس في الكافر يموت زولنا دا ح ا ي م ه ن ا يقول لك أ ن ا عيسى عليه السلام يتنفس بالليل والنهار ويكرع ساكن يقول لك أ ن ا عيسى عيسى شمي يخي قال ليك ونفسه عند بصره ينزل و ي ن بدي اين في المقرض ولا في الصافيه ينزل عند ا ل م ن ا ر ة البيضاء شرقي دمشق وفي بعض الروايات عند ابن مسعود ينزل عيسى عليه السلام عند ا ل م ن ا ر ة البيضاء شرقي جامع دمشق وجامع دمشق المعني هنا الجامع ا ل أ م و ي في دمشق جامع بن أ م ي ر في دمشق الواحده ينزل عليه عيسى ينزل و ا ل ص ل ا ة ق ا ئ م ة أ ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة ولسا ما صلوا أ و ل ما ينزل معهم المهد المنتظر عشان ك د ا اي ز و ل يقول أ ن ا مهدي قل لعيسى وين ما في مهدي بلا عيسى المهدي المنتظر اسمه يواطئ اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم واسم أ ب ي ه يواطئ اسم أ ب ي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من س ل ا ل ة الحسن بن علي أ ق ن ى ا ل أ ن ف أ ن ف ط و ي ل ة محدوده ا ل أ ر ن ب ه شفوا الوصف ده منا ع ل آل ى البيت و ص ل ح ه الله في ل ي ل ة ي ب ز ولكن ا و ي في ي ل ا هذا المهدي عليه السلام قال من ا ا ل حديث في الصحيحين ل ق و ل ما, ما ف ي مهدي وما في عيسى الصحيح الحديث في الصحيحين قال عليه الصلاه والسلام كيف بكم ومن ا من يصلى العيسى خلفه يجي عيسى عليه السلام قصره قائمه يقوم المؤمنين ي عرفوا إ ن ه ذا عيسى عليه السلام ف ي ق د م و ا ل ل ص ل ا ة ف ي أ ب ى ويقول بعضكم لبعض أ م ي ن ت ك ر م ة الله لهذه ا ل أ م ة فيصلي عيسى خلف المهدي الذي هو من آ ل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ي م ل أ ا ل أ ر ض عدلا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقسم المال ص ح ا ه ا المهدي يقسم المال ص ح ا ه ا قال وما الصحاح قال ب ا ل س و ي ة بين الناس ف إ ذ ا سمع الناس أ ن عيسى نزل أ ت ى النصارى واليهود بيت المسجده ف إ ذ ا بعيسى يرفع ا ل أ ذ ا ن و يشهد فيه أ ن م ح م د رسول الله فينفض النصارى بعضهم يؤمن و بعضهم يكفر و معظمهم يؤمن آ ن ذ ا ك و لذلك ينزل عيسى عليه السلام قاتلا الخنزير ة و كاسرا الصليب لا صليب ولا خنزير ت ا ن ي و من هذا أ خ ذ العلماء أن الخنزير لا ينتفع به لا يباع ولا يشترى وحكم الخنزير في ا ل أ ر ض ان يقتل م الخنزير بيعوا ولا تنتفع منه يقتل لان عيسى عليه السلام من و أ ف ض ل منا سوف يقتل الخنزير و ل أ ن الخنزير لا يمثل حيوان إ ن م ا يمثل رمز ل إ ن ح ر ا ف أ م ة و ل إ ن ح ر ا ف معتقدات ولضلال أ ه ل ديانات ولذلك ينزل عيسى عليه السلام و ا ل ط ا ئ ف ة ا ل م ن ص و ر ة قد أ ع د و ا ا ل ع ب د ة للجهاد وبينهم وبين اليهود وبينهم وبين الدجال ا ل قتال وهنا لا بد من ك ل م ة أ ي ه ا الناس نزول عيسى حق وخروج المهد حق ولكن ذلك ع ق ي د ة وليس ع ق د ة بمعنى خروج المهد ونزول عيسى عقيدتنا وهذا لا يعني أ ن يتكون عقد لنا نربع ايدينا وننتظر المهدي لينصرنا أ و أ ن ينزل عيسى ليقيم دين الله في ا ل أ ر ض على كل جيل و أ م ة و ف ت ر ة من الناس وكل عصر من العصور أ ن يطلعوا بدورهم في ن ص ر ة ا ل إ س ل ا م إ ل ى أ ن ياتي امر الله عز وجل ولذلك شاع في الناس الاشاعات ة ولكن كل مدعي للمهديه حسن أ ي ا م دفشه تمام المسيفه ا ل أ م ر ا ض ا ل ن ف س ي ة قال أ ن المهدي ا كل م ر ة و ا ح د ت ا ن ي بطلقه قال عيسى د ه م ن ت ش ر ه يا ر ا ق ه و ي ك ت ب ل ك عنوانو ه ا ل ر م ز ا ل ب ر ي د ب ت ا ع ه يقولك ل كما مقتنعوت خ علي ه في الموقع أ ن ا ب ن ا ش ه عيسى ن ز و ل ه حق و هو ع ق ي د ة عندنا وليس ت عقدة بمعنى ينزل عيسى و ا ل ط ا ئ ف ة ا ل م ن ص و ر ة ق ا ئ م ة والجهاد على أ ه ب ه والقتال مستمر والملحمه د ا ئ ر ة والدماء م س ف و ك ة ينزل عيسى عليه السلام والمهد يرص الصفوف للقتال معناه فيها مدربين اناس مجهزين ويطلعون بدورهم ويبرئون ذمتهم أ م ا م الله ل ن ص ر ة الدين ثم يخرج عيسى عليه السلام ب ا ل ط ا ئ ف ة ا ل م ن ص و ر ة من دمشق في ا ل ر و ا ي ة دمشق وشرقي دمشق. شرقي دمشق كلام واضح أ ح ا د ي ث و ا ض ح ة دمشق دمشق عديله ا ل و ا ح د ويدخل عيسى فلسطين والصراع فيها دائره وفي آ خ ر الزمان تتكلم الجمادات كلام الجمادات ح ق ي ق ة يكلم الرجل عذب صوته وشراك نعله وتخبره فخذه بما فعل أ ه ل ه من خلفه والشجر ينطق يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إ ل ا الغرقد ف إ ن ه من أ ش ج ا ر اليهود يواطئهم ولا يتكلم عن أ خ ب ا ر ه م والدجال قد انتفش وذاع صيته وسمى نجمه في الناس وبلغ ا ل آ ف ا ق وكثر أ ت ب ا ع ه ومعه من ا ل أ ت ب ا ع ما معه ف ي أ ت ي عيسى عليه السلام داخل ا فلسطين ويقتله عند باب لد باب لد ده في الحديث وباب لد ا ل آ ن موضعها عند أ ك ب ر مطار إ س ر ا ئ ي ل ي أ ك ب ر مطار في إ س ر ا ئ ي ل مطار بن جريون الدولي عند باب لد يقتل عيسى عليه السلام الدجال والدجال إ ذ ا ر أ ى عيسى ذاب كما يذوب الثلج أ و كما يذوب الملح في الماء وهذا كله يخبر أ ن الدجال لم ي... أنه لم يخرج و أ ن المهدي لم يخرج و أ ن عيسى عليه السلام لم ينزل بعد قال فيقول ه عيسى عليه السلام يا عدو الله مخره بنتهي بره كا خلنا ماخبش مود براو يقول إ ن لي فيك طعنه فيضربه عيسى برمح يقتله فعيسى مسيح والدجال مسيح أ م ا عيسى مسيح ل أ ن ه يمسح الباطل و أ م ا الدجال مسيح لأن عينه اليمنى ممسوحة وأما عيسى عينه لأن فهو مسيح ل أ ن ه يمسح الباطل ة والسيف الحاد تسميه العرب مسيحا فهو عيسى عليه السلام مسيح ومع قتل الدجال ينفد صامر الكفر بعد ذلك أ ب د ا وفلسطين بتتحرر ولكن إ ذ ا لا تقوم ا ل س ا ع ة حتى يكون هنالك فسطاطان ي ا فسطاط ي ا للمؤمنين بدمشق أ و بالشام في بعض الروايات بالشام وتكون أ ر ض ا ل خ ل ا ف ة في آ خ ر الزمان في الشام في فلسطين وفسطاط ي ا الكفار وتقوم ا ل م ل ح م ة الكبرى التي يقاتل فيها المسلمون الروم الروم عديد اللي هي اوروبا و أ م ر ي ك ا يقاتلهم الناس وينصر الله د ي ن ه ولكنها ملحمه يقتل فيها ثلث خير الشهداء عند الله وينهزم فيها ثلث مؤمنين تحر ا ل م س أ ل ة لا يتوب الله عليهم ويفتح الله على ثلث هم خير الناس يومئذ و إ م ا هذا قبل عيسى بقليل أ و بعد عيسى بقليل أ و ليدركن ا عيسى هذا أ و ليكونن ا هذا بعد عيسى و ي ن ه ب عيسى إ ل ى ا ل م د ي ن ة ا ل ن ب و ي ة وفيها يصلي في مسجد رسول الله ويخرج حاجا أ و معتمرا ويتزوج ويولد له في أ م ت ن ا ويمكث سبع سنين عليه السلام عيسى عليه سبع يمكث في الأرض سبع سنين السلام الأرض ويصلى ب ع د ه ا م و و ت ي عليه ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة ويدفن عليه السلام ولعل كثير من الروايه تقول أ ن ه يدفن في ا ل م د ي ن ة وفي السبع سنين يفيض المال حتى لا ي أ خ ذ ه أ ح د المال المجنن الناس ده في في في ربط ربط يأخذه أحد قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حتى حتى تكون ا ل س ج د ة أ ح ب إ ل ى المسلم من الدنيا وما فيها تقول شيء قروش قلت لك خليلي حسن واحد أ ص ل ر ش غالب فاتح دكانه أ ص ل ر ش غالب في الدعم وتلقاه وللا الوكيل ده ازوال غرشي قروش حي لكن ما قالوا دولارات ولا, ولا ريالات ولا جنيهات ما قالوا ما حكوا في دولارات ه الدولار المدن ا ل ن ا س ل م ح ق و ه في د و ل ا ر ذاته يفيض المالغ الارشيد ي ع ب ا ه الناس وتكون ا ل س ج د ة خير من الدنيا وما فيها ا ل س ج د ة خير من الدنيا وما فيها ثم عيسى عليه السلام يقتل الدجال مع ق ت ل ه للدجال تظهر ف ت ن ة ع ظ ي م ة حتى إ ذ ا فتحت ي أ ج و ج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق ف إ ذ ا هي ش ا خ ص ة الابصار الذين ا ل آ ي ة من س و ر ة ا ل ن م خروج من س و ر ة ا ل أ ن ب ي ا ء خروج ياجوج و م أ ج و ج من كل صدع شاسع ومكان و ي أ ج و ج و م أ ج و د اجا يؤجج إ ذ ا أ ض ر م و م ا ج و ج من ماجى يموج وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ه و هم لكثرتهم وفتتهم أ ن ه م كثر و ا ل أ ح ا د ي ث والاثار باختصار كثيره جدا أ ك ث ر من عشرين حديث في أن ياجوج وماجوج خلاصتها أ ن ياجوج وماجوج أ ر ب ع ة أ ق س ا م قسم ك ا ل أ ر ز كنبات ا ل أ ر ز ز ر ز وصفهم ب أ ن ه م غ ل ا ظ وجوههم كالمجان ا ل م ط ر ق ة و د و ر ه صغار العيون ذلف ا ل أ ن و ف م ط ف ق ة القسم الثاني منهم أ ر ب ع ة أ ذ ر ع في أ ر ب ع ة أ ذ ر ع نوع منهم ت ط و ل أ ر ب ع ة ذراع وعرض أ ر ب ع ة ذراع والنوع الثالث منهم ش ب ل وشبران ي و أ ط و ل ه م ث ل ا ث ة أ ش ب ا ر ده قسم أ ي واحد كلهم ياجوج أ ج ج و م وكلهم بيطلعوا وقسم يفترشون اذانهم ويلتحفون بها في الواطئ فرش أ ض ا ن ه يرقد عليها ويتغطى ب أ ض ا ن ه ا ل ث ا ن ي ة ل ل أ ر ب ع ه كلهم ي أ ج و ج م ا ج و ج وقصات كل مسلم من ا م ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام واحد من ي أ ج و ج وماجود تس تسع وتسعون و ت س ع م ا ئ ة ت س ع م ي ة تسع ة وتسعين بساط كل واحد في المسلمين من ولد آ د م لا يولد ل آ د م هم من أ و ل ا د ادم لنسبه بعضهم قال أ ن ه م من أ ب ن ا ء يافث بن نوح و ب ق ي ة الناس من سام وحام وبعضهم قال وهذه روايات إ س ر ا ئ ي ل ي ة أ ن آ د م قد ا ح ت ل م فاختلط م ا ء ه ليس ب ا ن س ى ب ا ل أ ر ض فكان ي أ ج و ج و م أ ج و ج ولكن الصواب أ ن ه م من ذريه آ د م و أ ن ه م بشر ولكن يختلفون في شكلهم وكانوا يعيشون مع الناس ومفسدون في ا ل أ ر ض فجاء ذو القرنين وهذا في عصر بعيد فحجب بينهم وبين الذين يجاورونهم ويرجح أ ه ل التفسير أ ن ه في م ن ط ق ة تلميذ ولكن لا يعرفوا ولا يعلموا اماكن يعني مكانهم إ ل ا الله والقول بانهم الصينيون قول باطل لا يحكمه دليل وخلاف ظاهر ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة يقول ل ي دين الصينيين دين ذ ا ت ه ا ل ص ي ن ي ي ن ما جاء لكن هنا وجول بترول هنا في الجيلي ورجمنا الدكروزرات وحامين ف ش ل و دي ن الناس ما بتفهموا واكثر من الصينيين يقفون صفا عند ب ح ي ر ة ا ل ط ب ر ي ة يشربون الماء ف إ ذ ا أ ت ى آ خ ر ه م لم ي أ ت ي إ ل ا على الطين يقفون ص ف يشربون من ا ل ب ح ي ر ة آ خ ر زول فيجي ي ب ل ى ا ل م و ج ا ل ب ح ي ر ة كلها كملت ما في إ ل ا الطين وهم من كل حدب ينسلون وهذا ي أ ج و ج وماجوج هذا الـ الـ الـ الـ الـ الـ هذه ا ل أ ق ف ا ل والمباني قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج هكذا وحلق ب ا ل س ب ا ب ة و ب إ ب ه ا م ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف ت ح قد كذبا و ل أ ن ه م يخرجون بالفتحه ف إ ذ ا جاء وعد ربي جعله ذكاء وكان وعد ربي حقا وبعد ذلك يخرج ياجوج وماجوج وقد انحاز عيسى و أ ه ل ا ل إ ي م ا ن من ياجوج وماجوج بالطور وراك بكله يعني صلى الله عيسى د ا وراك وصف وصف قال لك ب ن ز ل في المحل شرك ي غريب وراك في الشرك ي ومن الجامع وفيها ت محل ولون ا ل م ن ا ر ة بيضاء يعني حسد ا ل م ن ا ر ة كان ل و ن أ ح م ر لما ر ع ي س ى يقرب حتنضرب ي أ ب ي ض الشداء وصف عجيب ينحاز الى ا ل ط و ل ويجوب ياجوج ماجوج ا ل أ ر ض ما يعرف ذاته يقول خلاص ملكنا أ ه ل ا ل أ ر ض بقي أ ه ل السماء ومعهم رماح يضربون بها إ ل ى السماء ي ق و ل و ن كت الناس السمكه م هذا من الغرور وعيسى يدعو الله أ ن يخلصهم فيخلص الله ا ل أ ر ض من ي أ ج و ج و م ا ج و د بدعاء عيسى عليه السلام اخوانا ل م ا ذ ي ء عجيب ذاته فيرفعون لماحهم الى السماء ف ت أ ت ي ه م وفي أ ط ر ا ف ه ا دماء استدراجا يشيلوا يقولوا ش ي نكت الناس السماء ي ق و ل ربنا اجيب لون فيها دم يقولوا ملكنا أ ه ل ا ل أ ر ض و أ ه ل السماء فيرسل الله عليهم النقف النقف بنون وقاف وفاء والنقف دوده تدخل للرجل في اذنه وتخرج باذنه الثانيه فترديه صريعا ياجوجي ما جوجي مش جوع قلت كده الله وكده ي د م ر و م ما دلوا كلام كتف وما يعلم جنود ربك الا هو نقف بس وتمتلئ الارض بجثهم وتنتد فيرسل الله طيرا ك أ م ث ا ل البخت تحملهم وتطير بهم وتلقيهم إ ل ى حيث لا يعلم ذلك إ ل ا الله ويرسل الله على ا ل أ ر ض أ ر ب ع ي ن صباحا مطرا تطهر ا ل أ ر ض من, من, من بقايا أ ج س ا د ه م والحديد الذي يخلفونه يصنع به أ ه ل ا ل أ ر ض سبع سنين لا ينتهي يعلمك ن ي كف الناس سبع سنه انت في الدنيا كله انتفع من هذا الحديد هذا ياجوج و م ا ج د ثلاث آ ي ا ت فقط أ خ ذ ت خ ط ب ة ك ا م ل ة من ي أ ج و ج ونزول عيسى وخروج الدجال وهي آ ي ا ت م ت ز ا م ن ة و ق ر ي ب ة ع د ا ل مسعود في المستب ق قال عيسى عليه السلام ف إ ذ ا كان ذا يعني مدري الدجال و أ ن ا أ ن ز ل ف إ ن ا ل س ا ع ة ك م ر أ ة حبلى متم مر حامل تمت لا يدري أ ه ل ه ا أ ت ف ج أ ه م ليلا أ و نهارا قال لما أ ن ا أ ن ز ل بعد دل س ا ع ة زي المرا ا ل ح ا م ل تاما ه ل ا يقول ليله تلد باخر تلد ما اعرف ان حتى ا ليله ل ذي بالليل ولا بالنهار طوال ا ل س ا ع ة تقول أ س أ ل الله تعالى أ ن ي م ل أ ن ا و إ ي ا ك م يقينا وتصديقا ب أ خ ب ا ر المصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ب ا ل أ ح ا د ي ث التي قالها و ب ا ل أ خ ب ا ر التي رواها وبالقصص التي حكاها تبيانا ل ل أ م ة و ر أ ف ة و ر ح م ة بهم فجزاه الله عنا خ ي ر ما جوزي نبي عن أ م ت ه و ن س أ ل الله تعالى أ ن يعصمنا و إ ي ا ك م من الفتن كلها ما ظهر منها و م بطن بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا و ن س أ ل الله تعالى ا ل ح م د لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه الذي يبدو أ ن ا ل آ ي ا ت السبع الباقيات من أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة الكبرى ن ر ج و ه ا ل ل خ ط ب ة ا ل ق ا د م ة ولكن ينبغي أ ن نقول ما ا ل ف ا ئ د ة من الحديث عن أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة وعن أ خ ب ا ر الغيب ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى تعزيز ا ل إ ي م ا ن في النفوس في ظل عصر الطغيان المادي و ا ل د ه ر ي ة ا ل ط ا ف ح ة و ا ل ن ف ع ي ة المتمكنه في ا ل أ م ة و ا ل أ ن ا ن ي ة ا ل م ن ت ش ر ة ليعلم الناس أ ن هنالك كائنات أ خ ر ى و أ ن ك لست في العالم وحدك ثم هذا يزهد في الدنيا ويرغب في ا ل آ خ ر ة إ ذ أ ن ك تعرف أ ن الدنيا تنقضي ف إ ذ ا بك أ ن ت بشر تكلم بشر بالتلفون الو منو فلان بالجوالات بل في الناي معكم ساري بشر تكلم م ع و فاذا بحاديث ح ر ك ة ينقلك للكلام مع كائنات أ خ ر ى من ربك وما دينك ومن نبيك كنت قبل ش و ي ة تتكلم مع ناس ب س ر بعد شويه تتكلم مع م ل ا ك ما بعيد هذا ليس ببعيد عنك الموت أ ق ر ب إ ل ى أ حدكم من شراك نعلم ف إ ذ ا ق ر أ ت ا ل أ ح ا د ي ث و ر أ ي ت وعرفت تتجلى لك في أ خ ب ا ر الغيب دنو ا ل س ا ع ة وقربها ثالثا ي تتبين من أ خ ب ا ر ا ل س ا ع ة و أ ش ر ا ط ه ا الكبرى ع ظ م ة الباري وجلاله وقهره فوق عباده و ع ظ م ة الكائنات التي خلقها الدجال, الدجال في وطافي هي الأربية يا أخوان ده بشر عينوا ناس أخوان قالوا الدجال الحضارة الدجال وبجلس وبتكلم ده كده بشر ويقابل زول ويتناقش معه الدجال بشر بل قال عليه الصلاه في بعض الروايات هو من ولد آ د م وما خلق الله خلقا من ولد آ د م من, من, من, من عهد آ د م إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة أ ع ظ م ف ت ل ة من الدجال الدجال من ا ل ح ض ا ر ة ا ل غ ر ب ي ة الدجال دجال بشر زينا كدا ولا وبين يدي الدجال ثلاثون دجال كل يدعي أ ن ه رسول إ ذ ن أ ن ت تعرف عظمه الله انظر إ ل ى خلقي ياجوج وماجوج وهذا يبين عجز ا ل ح ض ا ر ة ا ل آ ن الناس يلف ح ض ا ر ة و أ ق م ا ر ص ن ا ع ي ة ورون الدجال وين ورون أ ي ن ياجوج وماجوج ح ض ا ر ة شنو ياخي حضاره ش و وما أ و د ي ت م ن العلم إ ل ا قليلا تنظر وتعرف ح ق ي ق ة الدنيا و ح ق ا ر ة أ م ر ه ا ياجوج ماجوج خ ل مثل هذا الخلق اناس أ ر ب ع ة في أ ر ب ع ة و ن ا س أ ش ب ا ر و ن ا س ك ا ل أ ر ز و ن ا س يفترشون ا ذ ا ن ه م ويلتحفون آه ويلتحفون ا ل أ ذ ن ا ل أ خ ر ى أ ي ق ن ب أ ش ر ا ط ا ل ق ي ا م ة كلها واسمع هديت نصيحتي وبياني كالشمس, كالشمس تطلع من مكان غروبها وخروج دجال و ح و ل دخان وخروج ي أ ج و ج و م أ ج و ج معا من كل صفع شاسع ومكان واذكر خروج فصيل ن ا ق ة صالح يصم الورى بالكفر و ا ل إ ي م ا ن والوحي يرفع و ا ل ص ل ا ة من الورى وهما لعقد الدين واسطتان أ ي ق ن بها واعلم أ ن لله خلق و أ ن الله عظيم و أ ن ا ل س ا ع ة قريبه وينبغي أ ن يظهر أ ث ر هذا خوفا ً و ا س ت ق ا م ة و أ ن نستفيد ب ك ث ر ة الدعاء من ف ت ة الدجال ف إ ن الرجل ي أ ت ي الدجال وما به شبهه وهو مؤمن ف إ ذ ا به يصبح كافرا ً مما يلقي عليه من ا ل ش ب ه معنى الدجال ده فصيح وكلام وبنين وعنده أ ش ي ا ء ج ا ذ ب ة سبحان الله إ خ و ا ن ن ا لو ز و ل بجي كعب شيئا كذي ا ن خلاص يعني ما عنده حاجه عنده أ ش ي ا ء عنده منطق وعنده ح ج ة وعنده كلام ولذلك قد يحول قلوب الناس وقد يلقي عليهم الشبه ن س أ ل الله تعالى أ ن يردنا إ ل ي ه ردا جميلا وايعصمنا و إ ي ا ك م من ف ت ن ة الدجال ومن ف ت ن ة المحيا والممات ومن الفتن ما ظهر منها وبطن اللهم حبب الينا ا ل إ ي م ا ن وزينه في قلوبنا وكره إ ل ي ن الكفر ا و ا ل ف س و ق والعصيان و ج ع ل ن ا من ا ل ر ا ش د ي ن وجانا ع ل ل ل ه م م ا ا ج ت ع هذا ا ج ت من ا ع مرحوما ر و ت ف ق ا من ب ع د ه تفرقا م ع ص و م ة و ل ا ت ج ع ل ف ي ن ا و ل ا م ن بيننا ش ق ي و و ل ا م حرمنا و اللهم آ ت نفوسنا تاكوى وزكينا أ ن ت خ ي ر م ن زكاها أ ن ت و ل ي ه ا ومولاها يا رب العالمين اللهم تقبل م ن ا إ ن ك أ ن ت السميع العدل و تبعنا ل إ ن ك أ ن ت ا ل تواب الرحيم يا أ ر ح م الراحمين اللهم عز ا ل إ س ل ا م و المسلمين اللهم ع ر ز ل استاذ و ا ل م س ل م المسلمين وأدل اللهم م س م ي ن وأدل الف م س ت ض ع ي في كل مكان يا ن مكان كل ر بين ا ا ل ل ع م في فلسطين وفي ل ا ا ع ر قلوب وفي ا ش ش ي ا ن ف ف ي ا ل ل ي وفي كشمين وفي ن كل م المؤمنين ن يا ا رب ع ا ل ي بين ن اللهم ا ألف قلوب ل م اللهم وحي صف المسلمين في د ا ر ف و ر اللهم اكف ي بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين اللهم وحدنا على ا ل إ س ل ا م و أ ق ب ن ا على الدين غير ضالين ولا مضلين ولا مفطونين يا رب العالمين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 لا يعزب عنه مثقال ذ ر ة في ا ل أ ر ض ولا في السماوات مجيب الدعوات فالق الاصباح ومبدد الظلمات والنظر إ ل ى وجهه الكريم ن ه ا ي ة الغايات يسمع دبيب النمل وخافي الهمسات لا تختلط عليه اللغات يسمع ضجيج ا ل أ ص و ا ت على اختلاف اللهجات وتعدد العبارات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 وبعظيم سلطانه ومتتالي آ ل ا ئ ه ووافر نعمه وجزيل إ ح س ا ن ه و أ ص ل ي و أ س ل م على رسول الله ا ل أ م ي ن قائد الغر المحجلين وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن عباد الله هذه هي الخطبه الثالثه ضمن سلسله خطب الحديث عن اليوم ا ل آ خ ر وهي الخطبه الثالثه في أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة و إ ن للحديث عن اليوم ا ل آ خ ر أ ث ر ا عظيما على النفوس فهو يوقظ الضمائر ويحيي القلوب ويحدو ا ل إ ن س ا ن ويقوده ويسوقه إ ل ى ربه فهو يعلم أ ن الدنيا عرض زائل و أ ن ه ا ذل يزول و أ ن ا ل آ خ ر ة خير و أ ب ق ى بل تؤثرون ا ل ح ي ا ة الدنيا و ا ل آ خ ر ة خير و أ ب ق ى و ل ا ا ل آ خ ر ة خير لك من ا ل أ و ل ى ولسوف ا يعطيك ربك فترضى كنا قد تحدثنا عن أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة و ب د أ ن ا الحديث في أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة الكبرى بخروج الدجال وهو أ و ل العلامات ا ل أ ر ض ي ة وبنزول عيسى عليه السلام ويتزامن ذلك مع خروج ياجوج و م أ ج و ج وقد وصف الدجال وصفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه ما من نبي إ ل ا وحذر أ م ت ه الدجال و إ ن ي وصفته لكم وصفا يعرفه به كل مؤمن فهو قصير و أ ف ح ج أ ي مباعد القدمين أ ف ح ج ج ف ا ل الشعر به دفا والدفا احدوداب أ و انحناء في الظهر م ح د و د ب الظهر منحني ينزل عيسى يقتله و عيسى عليه السلام ورد في نزوله ت س ع ة وعشرين حديث رواها خ م س ة وعشرين صحابي وبعض الناس بالرغم من هذه ا ل أ ح ا د ي ث التسع وعشرين ينكر نزول عيسى عليه السلام ضاربا ب أ ح ا د ي ث الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام التسع وعشرين يضرب بها عرض الحائط ولا يصدق وهذا لا شك أ ن ه قد يفضي إ ل ى الكفر ل أ ن رد حديث واحد قاله صلى الله عليه وسلم والتكذيب به من الكفر كيف بمن رد ت س ع ة وعشرين حديثا رواها خمسة وعشرين صحابي من أصحاب رسول بعروة وسلم بكل أوصافي فهو بعروة بمسعود صحابي أصحاب الله الله عليه أشبهكم خمسة من صلى بكل الثقف عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وعيسى ينزل وعليه ل م ة لم أ ر ى أ ح س ن منها من اللمم و ك أ ن ه خرج من ديماس أ ي خرج من حمام عيسى عليه السلام إ ذ ا تعطى ر أ س ه قطر أي قطر العرب و إ ذ ا رفعها تحدر منه مثل الجمان ينزل وفي صحيح مسلم قال ولا يحل لكافر يجد نفسه إ ل ا مات اي كافر بس تجو ريح عيسى ساكت يموت وان نفسه ينتهي حيث بصره هذا في صحيح مسلم حديث في صحيح مسلم قال فيه الصادق المصدوق ان عيسى اذا نزل اي كافر يجد ريح عيسى ونفس عيسى الا مات قال وانه لياتي الى اقوام قد عصمهم الله من الدجال يمسح عيسى عن وجوههم ويخبرهم بدرجاتهم في ا ل ج ن ة يقول لو انت محلك في ا ل ج ن ة في المحل الفلاني وكلام عيسى ب ر ض و زي كلام الرسول الرسل و ما ب ت ك ل م وساكن لو بشر ك ب ا ل ج ن ة تدبب من المبشرين ب ا ل ج ن ة زي خ ي ا ل ص ح ا ب ة قال و ي أ ت ي عيسى إ ل ى أ ق و ا م قد عصمهم الله من الدجال وهم المؤمنون في تلك ا ل ف ت ر ة وهم ق ل ة ب د أ ا ل إ س ل ا م غ ر ي ب ة وسيعود غريبا كما ب د أ فطوبى للغرباء الذين يستمسكون ب ا ل إ س ل ا م الحق ا ل إ س ل ا م الموجود اليوم عند الناس هو إ س ل ا م آ ب ا ء و إ س ل ا م أ ج د ا د تقول الله قال يقول لك ديكم ن ا ل ج د ي د في دين جديد الدين ما جديد الدين قالوا الرسول قال يقول لك ديكم ن ا ل ج د ي د معناه هو اعتاد دين ما دين الرسول دينه دين دين آ ب ا ء و أ ج د ا د ه قالوا انا وجدنا آ ب ا ء ن ا على امه ّ و انا على اثارهم لمهتدون انهم الفوا اباءهم ضالين فهم على اثارهم يهرعون و لقد ضل قبلهم اكثر الاولين أ ي بهذه ا ل ط ر ي ق ة أ ي وحده لو الله قال يقول لك دينكم الجديد انا ما اعرفينه يقول لك ن تمشددين دينكم ج د ي د يا اخوانا ما في دين جديد الدين م ق ي ا س ه ا ل ز و ل د مشدد قال الله ولا ما قال كان قال الله معناها المشدد ا ل ق ر آ ن ما مشدته لو قال لكم قال رسول الله الرسول قال اشياء كثيره ما تعملون قال ما ص ا ف ح ا ل ن س ا ء قال ا ل آ ن ما صافحت النساء. النساء الرسول قال ما قال زول لا عالم ولا بروفيسور ولا مدير جامعه ولا ريس جمهوريه ولا ملك ولا امير ولا و ل عهد ولا سياسي ولا وزير ولا الرسول قال عليه الصلاه والسلام قال كلام يقول لك يا اخي ما تشددوا د ي ك ل ب ج ي ب الجفا ده انت خليك واضح قول دين الرسول ب ج ي ب الجفا قال لك ما صافح ق ا ل ل ي ك راجل يخش على يخش ن هذا لا ي ه ك ن ان م واضح يكون م ا ل ا م س ه م ا دين جديد ل أ ن ه من ر و ا ي ة عقب بن عامر ا ل أ ن ص ا ر ي أ خ ر ج ه البخاري ومسلم قاله رسول الله ا ل ج د ي د في د ل م ن ه و ر ء و ي ج د ي د في ا ل ت ل ا ث ه د ل م ن ه عقب عامر بن و ل ا ا ل ب خ ا ر ي وللمسلم وللقائل ا ا ا ل أ س ا س ي المعصوم الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول لك ي ان ل يكون الجفا لكن الحدود الشرعيه لانه يكون مسلما أ ي ح ا ج ة الرجل ب ي خ ا ش و أ ص ح ا ب ك بتولزوا ي م ع م ر ت ك ده في الدين مافي ه في دين ا ل آ ب ا ء في ه في دين المجتمع في ه في دين المسلسلات فيه في ه في ش ر ي ع ة ا ل إ ع ل ا م في ه لكن في ش ر ي ع ة رب العالمين المعصومه مافي ه كلام واضح جدا لكن المسلم اليوم باهت إ س ل ا م ه باهت لا طعم له ولا لون ولا ر ا ئ ح ة دين باهت واحد ترجم مسلم يقول لك المسلم مسلم بس ب ا ل ش ه ا د ة و ب ا ل ا س م و م ر ة م ر ة يصلي في الجامع ة وناس ما يجوا الجامع ة إ ل ا يوم ا ل ج م ع ة أ و لما يكون في عقد ولو العقد في الجامع ة ت ل ق ذ ا ت ه زهجان زهج وفي ناس العقد ب ع د ص ل ا ة العصر بعد العصر يجي خاش الجامع ة ويغني جنب الباب طوالي ولا يصلي ركعتين ز ا ت ه يخش ي غ ن ب هناك بس طرف وناس يجوا ا ل ج م ع ة شايلين معاهم المصالب ت ا ع ه م اي زول بجي ي شايل م ص ل ا ي ة تعرفوا زول باهت عارف نفسهم يقوم حد قدام لعبه ا ل ض م ن ة ولعبه ا ل ق د ش ن ة وخلاص مع ا ل ص ل ا ة جاي وعشان ب يصلي في الشمس شان ي مصاوته جاي يجي ت بخلتها يصلي ن م ا ا ت تجي شين ما ص كدا من جاء في ا ل س ا ع ة ا ل أ و ل ى ف ك أ ن م ا قرب بدنه ب د قرب جمل يجي بعد ما ا ل إ م ا م يفعل من بر ده ء و ر ي د ي ن باهت دين الناس باهت دايرين دين بالمزاج ودايرين دين ب ا ل أ ه و ا ء يقول لك دين كبر جديده د عيسى عليه السلام ينزل ويقيم ا ل إ س ل ا م الحق ويص... وي... ويقيم الشريعه الحق ويدفن في ا ل م د ي ن ة ويصلي عليه مسلمون كما ج ا ء في صحيح مسلم عيسى ده حيخوض مسلمين ويكلم ناس لكن ناس بيكونوا ملتزمين التزام ا ل جد بيقول لهم انت من أ ه ل ا ل ج ن ة وانت محلتك في ا ل ج ن ة كده بوحي من ربنا ل أ ن ه نبي ناس حيلقاه قاعدين ع ص م ه م الله لكن ملتزمين التزام ا ل في زمن صعب إ خ و ا ن ن ا الالتزام بالدين صعب مع ا ن ه وسط مسلمين السؤال ا ل م ح ي ر يجد المسلم م ش ق ة وعنت في أ ن يستقيم على الكتاب و ا ل س ن ة كما أ ن ز ل ا و أ ن يستقيم على الكتاب و ا ل س ن ة جادا وسط المسلمين هل يجد عنك نعم ل ي أ ت ي ن ا على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر جمر دين جمر من الانتقادات ل ل أ س ف الشديد الناس ما بينتقدوا إ ل ا الملتزمين تلقى الناس شان ا ل ح م ل ة على النقاب النقاب النقاب يا ناس التعري داخل ل ت ه المنقبدي ة ما دا ا ل ر ز و ل لما سبت غطت وشه انت تضرر جاي شنو المجتمع ينضر في شنو الناس ينضر في شنو يخلو العريانات مش... يقولك ل م ش ك ل ة ا ل إ س ل ا م في التشدد التشدد شنو النقاب يقولك ل أ و ل ح ا ج ة النقاب وتاني يقولك ل ا ل ل ح ي ة مظهر من مظاهر التشدد الرسول كان مشدد نحن نفس الكلام دا قالوا اللحيه دي قاله قالوا السياسيين والله لو قالوا السياسيين كلامهم ا يساوي أ ي ح ا ج ة لكن كان قال الصادق المصدوق لا تمشو اي نتيجه تاني يقول لك اللحيه تشدو اها طيب المسلمين الملتحين كم حلبوا د ب و ن ه ا ل إ س ل ا م بينتصر م ش ك ل ة ا ل إ س ل ا م في ان ه ن ا س عندهم لحى وناس ما عندهم ل ح دي م ش ك ل ة ا ل إ س ل ا م م ش ك ل ة ا ل إ س ل ا م ان ه ن ا س ما فهمين ا ل إ س ل ا م ياخي أ في واحد ر ج ب ا ل ح ا ف ل ة جات و ا ح د ة ر ا ج ل ع ر ب ي ج ا ء من الخلف م ا ع ا ر ف اي احد الخرطوم دي أ و ل مره ي ك ديكي ب ح ا ف ل ة يا زول لقى بيت تركب ا ل ح ا ف ل ة لابس لبس ب ي ق الزول ا ل ضايق ذيك شديد خلاص الناس التانيه في ا ل ح ا ف ل ة ق ل ي ه م مات منظر كل يوم قاعد يشوفو زول ضايق ما في ه لكن هو الزول ديك ما شاف منظر قبلك الناس ا ل ل ب ف ر ج و المسلسلات ا كان ل ب و ا ح د ة ع ر ي ا ن ة في الشارع يقولوا ما دي زالت ترزاز المسلسل ما بضرر ي كتير لكن دزاتو ضايق ذ ي شديد عمق بس ع ولكن هذا ملا ص د و م في ا ل ح ا م ومسلم ومسلم ومسلم ومسلم ومسلم ومسلم ومسلم ومسلم ل و ق لحد س ل م ومسلم ومسلم ومسلم ومسلم ومسلم ومسلم ومسلم ومسلم ومسلم و م س ل ل ومسلم ومسلم ومسلم ي م س ل م ومسلم ومسلم و م س ل ا ومسلم ومسلم ومسلم ومسلم ومسلم ومسلم و م ا ل م م ش ك ل ة ك ب ي ر ة جدا لذلك ب د أ ا ل إ س ل ا م غريبا وسيعود في آ خ ر الزمان、يعني. وسيعود غريبا كما ب د أ قله فطوبى الغرباء أ ن ا س خير قليل في أ ن ا س شر كثير من يعصهم أ ك ث ر ممن يطيعهم كما قال صلى الله عليه وسلم فعيسى عليه السلام ينزل ويخبر في آ خ ر الزمان أ ق و ا م ا بدرجاتهم في ا ل ج ن ة ب ع د نزول عيسى عليه السلام ق و ا ل الدخان فارتقب يوم ت أ ت ي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أ ل ي م قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام دخان ي م ل أ ما بين السماء و ا ل أ ر ض ده قبل كده ا ل السماء والوطن كله ن ا ما شافوا ا س شفت ف ر ا ا الموجود دخان قال وإنه كالزكمة غ ت كله للمؤمن وإنه ز ز عند ا ز ق م ه ا ل و ح د دي وان الكافر ينتفخ حتى يخرج من كل مسامعه يطالع بنخرته و ب إ ط ن ي ن ه وكل ب المنافذ بتحته الدخان جاء بعد الدخان م ب ا ش ر ة حاتين قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ي ه م ا جاءت قبل أ خ ت ه ا ف إ ن صاحبتها في أ ث ر ه ا حاتين ا ل د ا ب ة وطلوع الشمس من مغربها وكان ما معروفه الا تجي أ و ل ياتي ممكن تجي ا ل د ا ب ة في ا ل أ و ل وممكن تطلع الشمس من مغربها لكن إ ذ ا خرجت ا ل د ا ب ة أ ي ض ا يغلق باب ا ل ت و ب ة ف إ ن في أ ث ر ذلك ط ل ع الشمس من مغربها و إ ذ ا ما طلعت الشمس من مغربها تخرج ا ل د ا ب ة قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا تقوم ا ل س ا ع ة حتى, حتى تروا آ ي ا ت خرجت طلوع الشمس من مغربها و الدابه و أ ي ه ا كانت أ و ل ا ف إ ن صاحبتها على أ ث ر ه ا عليه ا ل ص ل ا ة و السلام نمسك طلوع الشمس من مغربها يوم ي أ ت ي بعض آ ي ا ت ربك لم يكن ينفع نفسا ايمانها لم تكن آ م ن ت من قبل أ و كسبت في إ ي م ا ن ه ا خيرا قال صلى الله عليه و سلم و ذلك حين طلوع الشمس من مغربها اخوانا طلوع الشمس المغربه اشد الناس بيستغربوه أ و ل ح ا ج ة الشمس دي خ ا ض ع لله والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا ل ش م س ينبغي لها أ ن تدرك القمر ولا الليل سابق ا ل ن ه ا ر وكل في فلك يسبحون والشمس تسجد لله ا خ و ا ن ن حق البنى آ د م يعرف ح ا ج ة ربنا ما ناقص عبيد يعني عبيد الله كثر ا ل م ل ا ئ ك ة تعبده في السماء قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما من موضع شبر في السماء إ ل ا وملك ساجد بجبهته لله يسبحه قال أ ط ت السماء وحق لها أ ن ط ئ ط السماء من ك ث ر ة ا ل م ل ا ئ ك ة الساجدين ت ش ت غ ر د ا ر ه الكسر ذاته وفيها البيت المعمول الذي أ ق س م الله به في فواتح الطور والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور والبيت المعمور والسقف المرفوع البيت المعمور يطوف به سبعون أ ل ف ملك كل يوم ثم يمضون ل ي أ ت ي سبعون أ ل ف آ خ ر و ن يطوفون ومن طاف م ر ة لا يعود إ ل ي ه الطواف إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة يوميا ً بطوف ي و ا سبعين ا ل مالك م ا الله خلق الدنيا لحد يوم القيامه و لحد يوم الليله في ناس د و ر م ا ج ا ء في ملائكه د و ر م ا ج ا ء لحد حسا و ما حياته الله أ ن ت قائل عباده وقف عليك أ ن ت على البشر قال بعبود بعبود لرغبته والناسبه ما بيعبود لله تشريفا ً ل أ ن الله قال لن يستنكف المسيح أ ن يكون عبدا لله ولا ا ل م ل ا ئ ك ة المقربون ومن يستنكف عن عبادته و يستكبر ف س ي ح ش ر ه م إ ل ي ه جميعا عباد الله ك ث ر أ ن ت المحتاج لله لكن ربنا يا ايها الناس أ ن ت م الفقراء إذا الله والله هو الغني الحميد يشاء يذهبكم و ي أ ت ي بخلق جديد و م الشمس ذ ك أعظى بعزيز الله ا ل تسجد لله الم تر أ ن الله يسجد له من في السماوات وفي ا ل أ ر ض والشمس والقمر ل ذ ل قال عليه الصلاه والسلام ل أ ب يا ذر و ل مسلم ح د ي في ي ث ابا أ ذر اتعرف اين تذهب هذه للشمس لمن تغيب قال الله ورسول ه أ ع ل م قال إ ن ه ا تذهب وتسجد لله تحت عرشه في ناس الكلام دا ينفع معهم الرسول ق ا ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول ل ن الشمس دي ما بتغيب في محل بتغيب مننا بتظهر لناس تاني وين عرش الله أ ي ن تسجد له تسجد لله ب ا ل ك ي ف ي ة التي يعلمها هو أ ل م يقول وطير صافات كل قد علم ا ص ل ا ت هو تسبيحه اطير صلوا يا الحسن شفت ان تصلت النجم والشجر يسجدان كذا الشمس ا ل ب ع ي د ة خلا الشجر الجمع خلت بالسجود لله اه رايك شنو بيسجد كيف حركه الشمس سجود لله وطاعه قال فتسجد لله تحت عرشي ف إ ن أ ذ ن لها أ ش ر ق ت و إ ن لم يؤذن لها كان اليوم الموعود ذلك يوم ي أ ت ي بعض آ ي ا ت ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آ م ن ت أ و كسبت في إ ي م ا ن ه ا خيرا الشمس لما تطلع ل م ت ع ا ر ف الشمس ا ل آ ن علماء الفلك قالوا طلوع الشمس من مغربها سهل جدا أ س ه ل ح ا ج ة طلوع الشمس, المغرب. الشمس, الشمس من مغربها عارف المجموعة بتطلع ساعة الأرض الشمسية المريخ الشمس بالغريب المريخ الشمس بشري مغرب ليه؟ جملة لمدة طلعت المريخ وبتغيب فجأة منه من كوكب كوكب كوكب 72 بدورانا ا ل ل ع ك س ي بس يعني ا ل ب ر ي خ كان بدور وقف بعد ما وقف لفتان رجع كده رجع تودي ا ل م س يد بالغريب بس انتهى الكلام تسال علماء الفلك وهم نصارى في النك... علماء النصارى تسالوا قالوا هل يمكن أ ن تطلع الشمس من مغربها في ا ل أ ر ض وقالوا ده ك ل ا م ه الشمس إ ذ ا طلعت من مغربها في ا ل أ ر ض الليل يطول لحد ما يشترين القلب وهم ب ق و ل و ا الليل الليل ده طال ماله قال الليل لما يطول ف ج أ ة الشمس تجي لكن ب ج ه ة الغريب نفس ا ل ح ص ل في كوكب المريخ طال الليل م س ا ف ة ط و ي ل ة ودورت في حديث طول الليل لخروج الشمس من مغربها ورد في حديث أ ب ي ذر في المسند حديث عجيب قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ل ي ل ة أ ن تطلع الشمس من مغربها يطول الليل ويعلم طول الليل عابد يصلي لله فيرى أ ن الليل ليس كعادته و أ ن الفجر لم يؤذن ف إ ذ ا قام الناس قاموا و قد خرجت الشمس من مغربها قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و حينها آ م ن كل الناس الخرجازات الخش في ا ل إ س ل ا م و عندها يغلق باب ا ل ت و ب ة نطلع على الشمس من مغربها باختصار الشمس الخواجات ع ا ر ف ي ن ان ممكن الارض دي ك ا وقفت الليل بطول وكان دار الدور ا ن ع ك س ي الشمس سوف تطلع من مغربها انتهى الكلام الخواجات ح س ن ا خايفين لان هذه ا ل ظ ا ه ر ة حصلت لبضع ايام في كوكب المريخ قالوا هل ممكن تنتقل ا ل ظ ا ه ر ة الى كوكب الارض بس ما قروا احاديثهم ل لو كان قروا كان امنوا ز ا ت ه عرفوا ان الكلام ده قال الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام زمان بعد ذلك تخرج ا ل د ا ب ة و إ ذ ا وقع القول عليهم أ خ ر ج ن ا لهم د ا ب ة من ا ل أ ر ض تكلمهم إ ن الناس و ق ر ا ء ة ان الناس قراءه كل أ ه ل ا ل ك و ف ة ان الناس و ق ر ا ء ة أ ه ل الحجاز إ ن الناس والفرق بين القراءتين ان الناس ليس ب إ خ ب ا ر ا ل د ا ب ة إ ن م ا إ خ ب ا ر الله عز وجل و إ ن الناس هو قول الدابه كانوا باياتنا لا يوقنون ا ل د ا ب ة سوف تخرج في م ك ة الناس يطوف وقال لك وقال لك يوم ج م ع ة ا ل إ م ا م في المنبر بتكلم ا ل د ا ب ة تطلع هذه ا ل د ا ب ة اختلفوا فيها بعضهم قال هو فصيل ن ا ق ة ص ا ل ح و أ خ ذ و ا هذا من قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عن ا ل د ا ب ة وإنها فترغو والرغاء الإبل ناقة صالح تخرج صوت كان ابن ه ا لما قتلوا الناقة جناها ج دخل ل الجبل. الجبل, الجبل الفتح الجبل والجبل التحم عديد جو تخرج وخش م جبل ابن الصفا كان عمر يقول لو أ ر د ت م ان أ ض ع لكم ق د م في الموضع الذي سوف تخرج منه ا ل د ا ب ة من الجبل لو وضعته م ت أ ك د سمع حديث الرسول م ت أ ك د قال له اقول لكم في المحل الذي الجبل ي ف ت ح وتطلع د ا ب ة جبل ي ف ت ح ويطلع حيوان حيوان عديم بعضهم قال هو رجل يناظر أ ه ل البدع لكن د ه ما صحيح ل أ ن ه ما فقه خلاف منذ أ ن اقام الله المله خرج الرجال يجادلون أ ه ل البدع ويناظرونهم ويبينون الحق ليس هذا هو الغريب الغريب أ ن تكون د ا ب ة وبعضهم قال أ ن ه ا د ا ب ة من كل حيوان أ خ ذ ت عضوه ا ل ر أ س ر أ س أ س د والبدن بدن جمل و ا ل أ ذ ن أ ذ ن فيل والذيل ذيل ذراف وهكذا عندها أ و ص ا ف ك ث ي ر ة جدا لكن الراجح أ ن ا ل د ا ب ة لم يخرج لها وصف فهي دابه يعرفها يعلمها الله ويعرفها الخلق تخرج مهمتها قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تسموا الناس في خراطيمهم في النخرين حتى يجلس الناس على الخوان ت ص ي م كلهم لحد ما الناس يجوا يغنبوا في صينيه الاكل الخوان معناه صحن وكل موسوم الكافر والمؤمن المؤمن يقول للكافر أ ن ت كافر و الكافر يقول المؤمن أ ن ت مؤمن تكتب لزول مؤمن في راسه في خرطومه هنا في وشه و تكتب للكافر كافر الاثنين مع بعض يغنبوا في الصينيه ده مكتوب كافر و ده مكتوب مؤمن ده يقول أ ن ت مؤمن ده يقول أ ن ت كافر يجلس الناس على خوانهم يعني صينيته وعلى صحن البيخل و في ه قاعدين في صحن واحد واحد مؤمن واحد كافر د معناها تسموا الناس وتكلمهم إ ن الناس كانوا ب آ ي ا ت ن ا لا يوقنون تقولون الناس ما قاعد يؤمنوا بالله بأ والناس كفر والناس كذا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا ينجو منها هارف ولا يدركها طالب ذي ز و ل م ن ه ا ا م ف يجب وزول بيقدر لا ينجو منها هارب. أي ان ل ا ت و زول م ه أي ب ت و ا م ه وسم وين في ا ل ن خ ر ة وفي ب ع ض المؤمنين ر و وجوها ا ا أنها ي تجلي ت ل بان ل س ة مستحلى وشه ف يكون ك المؤمنين ر أ ة ناس تعمل زي المرايا. مؤمنين ا بالدسة تكتب تدسوين تحت السرير ها؟ تدسوين ت مش وين دي د ا ب ة الله رب العالمين عاد تدسوين بعدين ما تقولي ل عندنا قبره ذ ر ي ة ب ف ر ط ج ة حتى حتى ت ف ر ط ج ة ت الشغله ا دي يعني انت قايل شنو ت ف ر ط ج ة وين لا ولا ي د ر ك و ط ا ل ب زول بيقدر يصله ك د ه ما في وبيتصل أ ي زول وزول ي ق د ر يصله ما في هذه د ا ب ة ا ل أ ر ض بعد د ا ب ة ا ل أ ر ض بيقع الفساد بعيسى بي ب ك و ن عيسى ربما يدرك بعض هذه ا ل آ ي ا ت يكون قد مات عليه السلام ودفن في ا ل م د ي ن ة وصلى عليه المسلمون ي خ دي شيء عجيب خلاص بعد تخرب ا ل م د ي ن ة وهذا حديث في البخاري خراب ا ل م د ي ن ة قال حتى يمر الناس ب ا ل م د ي ن ة يقولون كان بها للمسلمين ح ا ض ر ة قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تخلو ا ل م د ي ن ة من أ ه ل ه ا فلا يبقى فيها إ ل ا الخراب إ ل ا الطير و ع و ا ف ا ل س ب ع و إ ن الكلب ليمر ا ب ا ل م د ي ن ة ويدخل مسجدي ويبول في س ا ر ي ة من سواريه بعد م ع ن ا ه ا العالم ب ج ما فوق خير النهائي خلاص الخير انتهى ومع خراب ا ل م د ي ن ة في البخاري و أ ح م د تخرب ا ل ك ع ب ة يخربها ذو السويقتين و ص ي ل ع و ف ي د ع و ص ي ل ع عنده ص ل ع ة و ف ي د ع في نوع من الناس كرع... كرعين ه ب ع ي د ا ت من بعض النوع ا بيمشي ك د ه كرعين ه عاملات ك د ه و ف ي د ع ذو السويقتين ذ م س ل س و ي ق ت ي ن لانه كرعين ه ب ع ي د ا ت من بعض حديث البخاري يهدمها قال ك أ ن ي به يهدمها ح ج ر حجرا حجرا حجرا حجرا حجرا ح ج ر حجرا حجرا ح ا حجرا حجرا حجرا ح ج ب يكون حبشه ة زويقتين حيهدم ا ل ك ع ب ة ح ب ش ة حجمنا ل ح ب ش ه يقول ي م ش ي كسر ا ل ك ع ب ة و ا ل م د ي ن ة بغت خراب وياتي الكلب يخرج ج و ا ل د ا م ع ويبول في ساريه من سوار المسجد ارفع كراع ويبول ولا يبقى في ا ل م د ي ن ة إ ل ا الطيور وعوافي السباع معناها ب ي ق و ل خ ل ق كله الكفار وهذا عندما يرسل الله ريحا ش ا م ي ة أ ل ي ن ا من ا ل ح ر ي ب ق ل و بعد المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق يبقى ف ل الساعة شرار الخلق ي ه م تقوم و شرار ع ب ذلك يرفع ا ل ق ر آ ن قال عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يهرع الناس يهرع يعني ج الى مصاحفهم فيجدونها أ و ر ا ق بيضاء هزو خط المصحف م حلو يجي ق ر أ ت ا ن م ا يلقى ولاو ك ل م ة بس و ر ق أ ب ي ض ويرفع من صدور الناس فيكن أ ح ف ظ من فيهم من ي ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة ويوشك حديث في السلسله الصحيحه كل ان م رسول الله أ يدرس ا ل إ س ل ا م كما يدرس و ش ي الثوب ا ل ج ل ا ب ي ة ت ج ي ج د ي د ة تاخذنا خمس سنوات كمكوى وغسيل ت ك ب ب ا ه ه و ا ل إ س ل ا م بتاع الناس كبى باهته قلت في بعض الناس أن إ س ل ا م بعض الناس إ س ل ا م باهت داري ومسلم ويكذب مسلم و ي أ خ ذ الحرام مسلم ويقطع ارحامه مسلم ولفظ ناب ي وعبارات س ي ئ ة و أ ذ ا ه على الناس ع م ي ن مسلم و ي ر ت ه ك ا ل أ ع ر ا ض مسلم ويرتكب المحرمات مسلم ولا يخضع لله مسلم ولا ي أ ت ي المساجد إ ل ا من ا ل ج م ع ة و ا ل أ ع ي ا د مسلم وهكذا يريد مسلم باهت إ ل ى أ ن قال تدرك الرجل الكبير والشيخ العجوز على ا ل إ س ل ا م يقولون لا إ ل ه إ ل ا الله لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون ولا يزكون و إ ذ ا سئلوا عن لا إ ل ه إ ل ا الله قالوا وجدنا آ ب ا ء ن ا يقولونها ده في آ خ ر الزمن قال صله بن أ ش ي م راوي الحديث عن ح ذ ي ف ة بن ا ل ي م ن و ح ذ ي ف ة رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صله ة ل بن أ ش ي م أ ت ن ج ي ه م يا ح ذ ي ف ة في الزمن ذاك قال إ ن ه ا تنجيهم يا ص ل ة ايش الزمن بس الناس في ناس يقول لا إ ل ه الله بس وفي ناس بعد ذلك لا إ ل ه الا ا ل ل ق و ل ه ا والوحي يرفع ا ل ق ر آ ن ي ب غ ما فيش بعد ذلك بتجي ثلاثه خ ص و ف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في ج ز ي ر ت العرب الخسف هو أ ن تبتلع ا ل أ ر ض المكان اسم الخسف هو أ ش ب ه بالزلازل والزلازل في البخاري سوف تكثر في آ خ ر الزمان لكن هذه ا ل خ ص و ف ع ظ ي م ة القدر ع ظ ي م ة المكان يعني في الشرق الان في المشرق ما حصل خسف في بحر الصين الجنوبي زلزال عظيم لكن ده ب ر ض و ما ي ا خ و ده شيء أ ع ظ م من ده كله خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في ج ز ي ر ة العرب بعد هذا بقيت آ خ ر ع ل ا م ة من علامات ا ل س ا ع ة نعم تخرج من ق ا ر ة عدن تضيء اعناق ا ل إ ب ل ببصره في العراق شوفوا نارا تحشر الناس إ ل ى أ ر ض المحشر و ده محشر غير المحشر الذي يوم ا ل ق ي ا م ة ده الناس حيين و ن ا س ميتين المحشر ده بقوم ي الناس كلهم لكن ده ف ي ن الحيين ا بس بتحشرون تحشرهم قال عليه ا ل ص ل ا ة و السلام نار تقيل معهم حيث قالوا وتسير معهم حيث ساروا والناس على ث ل ا ث ة قوم يركبون وقوم يتعاقبون يركبون ناس يمشون و ا ح د ر ا ك ب ب ر ا و وقوم يمشون على أ ر ج ل ه م تسير معهم النار إ ذ ا تعبوا وفعلا تعبوا بجد و انهكوا انتظرتهم النار حتى يفيقوا ولكن بعد إ ذ أ ف ا ق و ا واستجمعوا قواهم ت أ ت ي ه م النار تحشرهم فمن تخلف أ ك ل ت ه م ومن سار تسيرهم قالوا إ ل ى أ ن يا رسول الله قال إ ل ى الشام م ح ش ر ه م هناك يقف ج في الشام بعدك ذ ل ينفخ ا ل ص و ر ويكفي في محله ان يموتوا بعدك ذ ل يقوموا لكن ا ل ق ي ا م ة ا ل ث ا ن ي ة دي تبدل فيها ا ل أ ر ض بيحشروا ل أ ر ض غير ا ل أ ر ض دي لا الشام ولا العراق ولا غيره يوم تبدل ا ل أ ر ض غير ا ل أ ر ض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار دبروا هذه على ما تساعد عشر خروج الدجال ونزول عيسى و ي أ ج و ج وماجوج ثم طلوع الشمس من مغربها أ و د ا ب ة ا ل أ ر ض أ ي ه ا كانت قبل, قبل صاحبتها ف إ ن صاحبتها على أ ث ر ه ا ثم ثلاث خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف ب ج ز ي ر ة العرب والدخان والنار التي تحشر الناس من ق ا ر ة عدن تخرج من ق ا ر ة عدن ثم تحشر النرد قال تحيط بالعباد في اي محل مش في بدايه من عدد لكن ما معنى ب ت ج ف ن لك بتنتشر تحشر الناس في جميع أ ن ح ا ء العالم تذهب بهم إ ل ى أ ر ض الشام حيث م ح ش ر العباد هذه ا ش ر ا ت الساعه ة العشر ا أسأل ل ت ع العشر ى أن يوفقنا ي وأن ي يثبتنا يتقبل يقوي إيماننا ي ن ن وأن وأن منا ا وأن وأن د على عزائمنا وأن ي ب ص ن بديننا وأن يقيدنا نبينا ا بأحاديث الله عليه وسلم صلى عليه واستغفروا ربكم إ ن ه كان غفورا رحيما الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه لماذا وقفنا في ثلاث خطط متواصلات نتكلم عن أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة هل ا ل ق ض ي ة ا س ت ح ق كل هذه الخطط وكل هذا الوقت الطويل نعم أ و ل ا هو حديث غير مطروق في المساجد على أ ه م ي ت ه وعلى ك ث ر ة نصوصه وعلى ما فيه من ا ل أ د ل ة وعلى ما فيه من ا ل م و ع ظ ة و ا ل ع ب ر ة التي توقظ القلوب غير أ ن هذا حديث غير مطروق في المساجد فاحببنا أ ن ن ط ر ق ه في المساجد ثانيا إ ن هذا يشعرك بدنو ا ل آ خ ر ة وبقرب ا ل ق ي ا م ة ويزهدك في الدنيا ويجعلك َََُْ ممن َِّْ لا َ ينغمس ََُِْ فيها َِ ممن ياخذ من الدنيا كفافه و ياخذ منها القليل من, من, من, من الذي يقيم, يقيم صلبه ليس لك, ليس لك يا ابن آ د م من مالك إ ل ا ما أ ك ل ت ف ا ف ن ي ت أ أو, او لبست فابليته او تصدقت ف أ م ض ي ت غير هذا ليس لك هذا لورثه لورثتك أ م ا حقك من ا ل ح ي ا ة حتى ا ل أ ك ل عند الفوحات ك ن ج ب ث ليس ا ث ة ك ل و ختيت لك يا ابن ادم من مالك إ ل ا ما أ ك ل ت ف أ ف ن ي ت طلعت فضلات او لبست ف أ ب ل ي ت صار بلا تقطع أ و تصدقت ف أ م ض ي ت أ ي ذهب إ ل ى ربك ولذلك شعور ا ل إ ن س ا ن ب ن ه ا ي ة الدنيا و ب أ ن ه ا تنتهي هذه ا ل ن ه ا ي ة وبقرب ا ل ق ي ا م ة و ب أ ن ا ل أ ش ر ا ف ع ظ ي م ة و أ ن لله قدره باهره شوف دابه تتكلم يا اخواننا ح س الواحد فينا قاعد ا ل آ ن يتكلم مع ناس ح س ى أ ي زول ش ا ي الموبايل ف ي ج ي ب ه لما تطلع بتفتح الموبايل أ ل و كيف الحال ان شاء الله ق و ي س ي ن ت ن ض م مع ده و ت ن ض م مع ده تجي البيت م ر ة ت ق و ل ل كنت ك وين مرتت كنت ك د ه و ر د يقول لك أ ب و ي ا الديني ابوك تتكلم م ع ه تتكلم مع جيرانك ف ج أ ة تلقى نفسك بتتكلم مع كائنات أ خ ر ى من ربك وما دينك ومن نبيك كائنات غير م أ ل و ف ة اسمها ا ل م ل ا ئ ك ة وده كل ه ممكن يتم ا ل آ ن انت ا ل آ ن بتسمع لي بشر زيك تقطع م ن ه ن ا تطوقك ع ر ب ي ة ولا تموت ب ل ا س ب ب تلقى نفسك في دقايق بتتكلم مع كائنات أ خ ر ى اسمها ا ل م ل ا ئ ك ة ب ت ك ل م معك ف ج أ ة تكون ا ل آ خ ر ة ق ر ي ب ة من الوجدان أ ي ز و ل مؤمن ا ل آ خ ر ينبغي أ ن تكون ق ر ي ب ة من وجداني ولذلك هذه س ل س ل ة دروس وخطب أ ر د ن ا منها أ ن ننقل أ ن ف س ن ا من د و ا م ة ا ل ح ي ا ة ا ل ق ا ت ل ة ومن روتينها الممل يا أ خ ي الناس ذاتو الدابه د ي بس مثلا ما يسمع ا ل د ا ب دي كده يستغرب والدجاج ق د ر د ه يعمل كده وكده, وكده وعيسى عليه السلام يجي نازل و ي ع ج و ج ومعجوز أ ق و ا م ق د ر د ي ن يعرف و ن ا ر ت ط ل ع هناك وتقود الناس يطلع رب العالمين من وين من محل ما يطلع يا خال ب ح ر دي مش ب ج ي ب مياه و ربنا قال واذا البحار فجرت, وإذا البحار فجرت بعد أ ن كانت البحار مصدر ما تخرج البحار لهبا وشررا تخيل تقوم ا ل ق ي ا م ة البحار يطلع نار محل الموايدي نار نار يغلق كله ا نار ي ج ي ن وين إ ن الله على كل شيء قدير الغرض من هذه الخطب أ ن تخذ إ ل ى عالم و أ ن تعلم أ ن هنالك كائنات و مخلوقات و أ ن لله عز و جل ق د ر ة ب ا ه ر ة سبحانه و أ ن ه يمكن أ ن ندمر هذا الكون كله و فعلا سوف يتدمر هذا الكون كله أ ر د ن ا أ ن نسهم في الوعي و أ ن نوقظ الضمير و أ ن نقرب من ا ل آ خ ر ة و أ ن نزهد في الدنيا و أ ن نقف على ح ق ي ق ة حياتنا و أ ن نستقيم ا س ت ق ا م ة تنفعنا في يوم لا ينفع فيه مال و لا بنون و قال مال و لا بنون ل أ ن ه في الدنيا بينفعوا المال و البنون ز ي ن ة ا ل ح ي ا ة الدنيا المال ه ن ا بينفع ه و الاولاد بينفعوا لكن هناك يوم لا ينفع مال و لا بنون إ ل ا من أ ت ى الله بقلب سليم أ س أ ل الله تعالى أ ن يردنا إ ل ي ه ر د ج م ي ل أ س أ ل ه تعالى ب أ س م ا ئ ه الحسنى و بصفاته العلى و بعلمه الغيب و بقدرته على الخلق أ ن يتقبل منا أ ج م ع ي ن اللهم عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم ذ ن ا فيما أ ع ط ي ت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إ ن ك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إ ن ه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت ت ب ا ر ك ربنا و ت ع ا ل ي اللهم اعز ا ل إ س ل ا م والمسلمين اللهم اعز ا ل إ س ل ا م والمسلمين اللهم كن للمستضعفين في كل مكان من المسلمين اللهم انصر إ خ و ا ن ن ا في العراق اللهم انصر إ خ و ا ن ن ا من المجاهدين في العراق اللهم انصر إ خ و ا ن ن ا في فلسطين اللهم انصر اخواننا في الفلبين اللهم انصر اخواننا في كشمير اللهم ارفع الضيم ة و ظ ل م عنهم يا رب العالمين اللهم ارفع الضيم ة و ظ ل م عن إ خ و اخواننا ن ن عن ا إ من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم عليك بالكفر والعناد و ا ل إ ل ح ا د يا رب العالمين اللهم لا تقم لهم في ا ل أ ر ض ر ا ي ا واجعلهم لمن خلفهم آ ي ة يا رب العالمين اللهم لا تقم ل أ ه ل الكفر في ا ل أ ر ض ر ا ي ا واجعلهم لمن خلفهم آ ي ة يا رب العالمين اللهم اجعلنا من ا ل م س ت ي ق ن ي ن بكتابك اللهم م م ؤ ن ن بسنة نبيك ي ا ع اهدنا واهد بنا واجعلنا هداه مهتدين يا رب العالمين وصلى ا ل ل ه وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا